يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الله الذي لا يستحق العباده سواه فله الإلهية وحده وله العبودية عبودية الخلق لا معبود بحق سواه أو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله وعظمته وهو القيوم القائم بنفسه المقيم غيره القائم على خلقه بأجالهم وأرزاقهم وأعمالهم لا تأخذه سنه نعاس قدمات النوم ولا يأخذه نوم وكل ما في السماوات والأرض هو ملك له, له ما في السماوات وما في الأرض ولا يمكن لأحد أن يتقدم بين يديه بالشفاعة إلا بإذنه لكمال غناه ولكمال عظمته كما أن علمه محيط بخلقه أجمعين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم الماضي والحاضر المستقبل في الوقت الذي لا يحيطون بشيء من علمه، من علم الله تبارك وتعالى، أو من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالضمير يحتمل هذا وهذا وبين المعنيين ملازمة. إذا كانوا لا يحيطون علما بما بين أيديهم وما خلفهم، فمن باب أولى أنهم لا يحيطون بشيء من علم الله. تبارك وتعالى وإذا كانوا لا يحيطون بشيء من علم الله جل جلاله فهم لا يحيطون بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لأنه نفى ذلك عنهم بالكليه وهذا بعض علم الله عز وجل ولا يطلع أحد من الخلق على شيء من ذلك إلا ما علمه الله عز وجل وأطلعه عليه وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي وموضع القدمين وهو مخلوق من المخلوقات العظيمة بين يدي العرش ولا يعلم كيفيته إلا الله جل جلاله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض وهو العلي الذي له العلو المطلق علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والمنزلة و. كذلك أيضا او العظيم الذي له العظمة والكبرياء هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وهي آية الكرسي وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها أحاديث صحيحة ثابته وما يدل على ما ذكرت من كونها أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل يأخذ من هذه الآية من الهدايات وهذه الآية كلها هدايات فهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي يعني قد يوجد ما تضمنته فرقا في بعض الآيات ولكن في آية واحدة فهذه أعظم آية وتدبرها أنفع ما يكون للعبد فيمتلئ قلبه باليقين والمعرفة والإيمان ويكون بذلك محفوظا من الشيطان فإنه إذا قرأ آية الكرسي عند نومه مثلا فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح لا يزال عليه من الله حافظ يحفظه من الشرور والآفات وجميع أنواع المخاوف الشياطين الإنس والجن والهوام والدواب والسباع والأشرار لا يزال عليه من الله حافظ فأطلقه هنا ولم يقل يحفظه من كذا فالأصل بقى مثل هذا المطلق على إطلاقه فهو محمول على أعم معانيه والله تعالى اعلم وخص من ذلك الشيطان أيضا في قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو تدئت هذه الآية العظيمة بلف الجلالة الذي هو أعظم الأسماء الحسنة والجمهور على أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب وذلك أنه الوحيد الذي يصدق عليه مدرور المرويات الصحيحة في الاسم الأعظم ويليه في القوة الحي القيوم ثم بعد ذلك الواحد الأحد ثم بعد ذلك الحنان المنان كما ذكرنا ذلك في الكلام على مقدمات الأسماء الحسنة هذا من مجموع الروايات والأحاديث الصحيحة وهذا الاسم الكريم الله تعود إليه جميع الأسماء الحسنة لفظا ومعنى كما ذكرنا في الكلام على شرحه في شرح أسماء الله الحسنة وهو أول هذه الأسماء التي شرحت الله تعود إليه جميع الأسماء الحسنى لفظا بمعنى أنها تعطف عليه دائما يقال الله الحي القيوم القدوس العظيم المتكبر نحو ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن فهي تعطف عليه لفظا ولا يعطف على شيء منها فتأتي تبعا له هذا في اللفظ كما أنها تعود إليه معنا بمعنى أن معانيها مضمنة في هذه الصفة الواسعة وهي صفة صفة الإلهية فإنها أوسع الصفات فإنها تتضمن الربوبيه وهي من أوسع الصفات وتتضمن غيرها ومعلوم أن الإله بد أن يكون ربا وخالقا ورازقا ومحيا وميتا وسميعا وبصيرا وقديرا وعظيماً ومالكاً وملكاً وما إلى ذلك فلا يكون الإله إلا من كان كاملاً من كل وجه الله لا إله إلا هو هذا نفي وإثبات وهي أقوى صيغة حصر في لغة العرب وهي أقوى صيغة حصر عند الأصولين النفي والإثبات وجاءت بها هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله فذلك نفي الإلهية عن غير الله تبارك وتعالى وإثباتها له وحده بمعنى لا معبدة بحق سوى وهذا من التخلية قبل التحلية نفل المعبودات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثق وهذا بمعنى كلمة التوحيد كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان وقوله الله لا إله إلا هو أما قرر وحدانيته لا معبود بحق سواه ذكر بعده الحي القيوم لما ذكر استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك وهو كماله في نفسه ولغيره كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله فلا تصح العبادة ولا تصلح إلا لمن هذا شأنه لهذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت فهذا الذي يتوكل عليه أما الذي يموت الذي يفارق هذه الحياة فإنه لا يصح أن يتوكل عليه لأنه يفوت لأنه يذهب فيبقى المتوكل عليه حسيرا كثيفا منقطعا لا يحصل على مطلوبه بوجه من الوجوه. وتوكل عليه الحي الذي لا يموت من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فهو المستحق للعبادة والتوكل وكذلك أيضا لما ذكر لنفسه صفة الحياة الحي القيوم ذكر بعده لا تأخذه سنة ولا نوم ذكر حياته وقيوميته وقائم بنفسه مقيم لغيره قائم على خلقه بأرزاقهم وأعمالهم وأجالهم فقيامه تبارك وتعالى إنما هو قيام بنفسه بمعنى أنه مستغنم عن غيره المخلوق لا يمكن أن يقوم بنفسه لو تخلى الله تبارك وتعالى عنه طرفة عين لا هلك فالله تبارك وتعالى قائم بنفسه مقيم لخلقه المخلوق مسكين لا يقيم نفسه ولا يقيم غيره فهو بحاجه إلى إقامة الله عز وجل له ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم لما ذكر الحياة نفى عنه أضداد الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم السنة مقدمة النوم وهي خثورته الفتور الطبيعي الذي يعتري الإنسان بين يدي النوم والنوم معروف يرتفع به الإدراك فهنا لما ذكر الحياة له الحي القيوم قائم بنفسه يقيم أمر الخلاق قام على خلقه لا يحصل له أدنى ضعف ولا عجز ولا انقطاع ولا فتور فل يقول ابن جرير إنه يؤخذ من ذلك أنه لا تعتريه الآفات يعني أن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم يعني لا تعتريه الآفات لأن من تأخذه السنة والنوم يكون موضعا للآفات عن فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله لا تأخذه سنة ولا نوم قد يقول قائل بأنه نفى عنه السنة وهي مقدمة النوم فلما ذكر النوم بعدها؟ يقال أنه قد تقع السنة فيدافعها الإنسان ولا يحصل النوم وقد يقول قائل لماذا ذكر السنة؟ هل اكتفي بنفي النوم عنه؟ يقال بأنه قد يقع النوم من غير السنة فنفى هذا وهذا وكل ذلك مما يكون منافيا لكمال الحياة، فإذا يفهم من هذا أن له الحياة الكاملة التي لا يعتورها النقص، حياة المخلوق المخلوق يوصف بالحياة، ولكن حياته مسبق بالعدم ويتخللها من الآفات، من الأمراض والنوم والسنة الضعف الطبيعي ما يكون نقصا فيها، ثم يتبعها. أيضا العدم إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت فهذه حياة المخلوق مسبوقة بعدم يتبعها عدم وبين ذلك يتخللها الضعف والنقص وكذلك أيضا هذه الحياة حياة المخلوق لا تقوم بإقامة المخلوق لها وإنما بإقامة الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق لا تأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فالحي القيوم من أسمائه الحسن بالاتفاق ويدلان بأنواع الدلاله المعروفة التي نكررها في الكلام على اسماء الله الحسن فالحي له الحياة الكاملة التي تستلزم جميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك والقيوم كما ذكرت قائم بنفسه مقيم لغيره وهذا يستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها تبارك وتعالى من الأفعال الكاملة كالاستواء والنزول والكلام والرزق الإماتة والتدبير وما أشبه ذلك كل هذا يرجع إلى قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم هذا فيه تدرج من الناحية الطبيعية فالسنه تكون قبل النوم فذكرها قبله وهو تدرج من الأدنى إلى الأعلى فكأنه قال لا تأخذه سنه فكيف بالنوم فهذا أبلغ في التأكيد لا تأخذه سنه ولا نوم وكذلك أيضا يمكن أن يقال بأن السنه قدمت على النوم باعتبار التدرج في النفي فنفى الأدنى ليكون ذلك لنفي الأعلى يعني قد يقول القائل لو نفي النوم ثم ذكرت السينه بعده فقد يقول القائل إن نفي النوم يكون نفيا لمقدماته فكان ذلك من قبيل التدرج فنفي الأسهل ثم الأعلى وهكذا من الناحية الوجودية فالسينة قبل النوم فالسينة والنوم آفتان بالنسبة للحياة وإن كان ذلك هو من الكمال بالنسبة للمخلوق لكن ما كل كمال للمخلوق يستحقه الخالق لأن من الكمال الذي يكون للمخلوق ما يكون نسبيا مثل الزوجة والولد هذا كمال نسبي ولهذا كلام أهل العلم بأن كل كمال يوصف به المخلوق فالخالق أولى به هذا ليس على إطلاقه وإنما مقصودهم بذلك كل كمال مطلق وليس الكمال النسبي أما الكمال النسبي فإنه لا يصح ان يكون لله تبارك وتعالى يعني مثلا التواضع كمان بالنسبة للمخلوق ولكنه لا يصلح لله عز وجل فالله المتكبر وهكذا العبودية صفة كمان للمخلوق لكن لا تصلح لله عز وجل وهكذا فهذه كمالات نسبية بقي في الآية هدايات أتركها للليلة الآتية وأسأل الله عز وجل ان ينفعني وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم هذة مهتدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه الصلاة.